غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأنفقوا في سبيل الله ولا ترقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. إن الله يحب المحسنين.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 وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم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 لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر سمع اللهني من حميد. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.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 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد خصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل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 سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد